بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أشرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد لقص الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وَأَنزَلْنَا مُوسَىٰ كِتَابًا وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا ۖ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي نَحْنُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا وَقَضَيْنَا أَنَّ لَا بَنِي إِسْرَاءَ إِلَى فِي في لَا تُفْسِدُ فِي الْأَرْضِ مَرْأَتَيْنِ فنجاء اوعده لا هما بعثنا عليكم عبادا لنا بعثنا عليكم عبادا لنا اولي بحث شديد فجاسوا خلال الديا وكان وعدا مفعولا ثُمَّ مَدَدْنَاكُمْ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ فَسَدْتُمْ فَلَهَا فان جاءوا او الى اخرته يسو ودوهم وليدخل المسجد وليدخل المسجد كما دخلوه اول مره وليتبروا ما عليهم تكبيرا عسى ربكم ان يرحمكم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 وَأَن الَّذينَ لَا يُنُونَ بِلَ خِرَةِ أَْتَدِنَا لَهُم عَذَابَنَ بِمَا وَيَدَع سَانُ الشَدْرِد وَعَ أَغُ بِن خَيير وَكَانَ لِ سَانُ عَجُول وَجَعَلنَّ الَّلى مَنْ كَرَأَى آيَتَي فَمحونا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلُّ شيء لَنُفَصِّلَنَّهُ تَفْصِيلًا وَكُلُّ إِنْسَانٍ مَّا عَلَيْهِ زِمَامُ طَائِرِهِ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتذا فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تجل هازلة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهدك قرية نمرنا مثر فيها ففسقوا فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وتمهلتنا من القرون من بعد وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ كَبِيرًا ذُنُوبَ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا مَّنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَادِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ أُولَٰئِكَ مَن نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ ۚ تُمَّْ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ ومن راد ماخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا قل لن نمد هؤلاء كان عطاء ربك مهزورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر جرجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إله ناخر فتقعد مذنوما مخزولا